رسولا أن اعبدوا الله وليتنبوا الطعود من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكرمة